بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خواي بخشن مهربان حاميم والكتاب المبين بحاميم دخوين ريتوا خوازانات ربواتاكي سوين بام قرآن رنكرويا إنا أنزلناه في ليلة مباركة إن كننا منذرين براستي ايم ام قرانا من لا شويتي بيروز دانرد تخواروا بيغمان ايم ترسينرين فيها يفرق كل أمر حكيم لو شويو بيروزدا همو كاروباري چي بجيل يك أمر كريتاوا من عندنا إن كنا مرسلين. فرمانك للاّن إما براستي إما بيعنبران دنيرين. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. كرحمة لك للاّن هالورد جارتوا بيجمان هالخوابي سريزانا يا. رب السماوات والأرض وما بينهما. إن كنتم موقنين پر وردگاري آسمان كانوا زوی و هرچی لنیواني اندايا اگر داري راستقینا لا اله إلا هو يحيي و يمیت ربكم و رب آبائكم الأولين هيت پر استراوي اقنية جگل اخواه خواه ده جیانه او دمرینه پروردگاری پر او با با باپیره پیش وکانتانه بل هم فی شکین یلعبون بلام اوان لدودلی و گوماندا دا و گالتا دکن فرتقب یوم تأتی السماء به موبین مبین زا تاوروان با روش آسمان دو کل چی پیدا ده يغش الناس هذا عذاب أليم هم آدم داد قريء ودلين أم بلالش سختا رب نكشف عن العذاب إن مؤمنون أي فرورد قال من أمس زايمان لسلابه براستي إما باور أن له مذكرة وقد جاءهم رسول چۆن تەمێ خوارد دەبن و ئامۆژگاری وەردەگرن کە بەڕاستی پێغەمبەرێکی ڕوون و ئاشكرایان بۆ هاتووە ثومە تەوەلەو عنه وقالوا معەلمم مەجنون لە پاشان جوێیان پێنەداو وە وتیان فێرکراوێکی شێتە ئنا کاشفو العذابی قەلیلا ئنكم عایدون بیگمان بو مووی چی کم امبلا لا دبین بګومان ای و دګرینو بو به باورې یوم نبطش البقشه الكبراء ان منتقمون راجدت پلاماری چی به زه هر گوریان بو دبین براستی امه تور د سنین لکافرن ولقافه قَبْلَهُمْ قَوْمُ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ سَنبخوا براستی لپیش امن گلی فرعون مان تاخی کردو پیغمبر چی بریز یم بو عباد الله إني لکم رسول امین ك بندكان إخوة وتبني بمن بسبيرن ثم كبراصتي من في غنبريش أمين وباور بيكراون بونا وإيه وا تعلو على الله إني آتيكم بسلطان مبين وخطان ببرز جورة مزانا لبرامبرخادا بجمان من بلجوني شانة كأشكرام يعذ بربي وربكم أن ترجمون وبجمان من فنادق رم بروردغاري خوم پروردغاري ايوا لويك ايوا بدبادانم بكن وان لم تؤمنوا لفاعتزلون واجر با ورن بينا هنن او بازم لي بين نخرافم دربار مكن بدا ربه أنها أولئي قوم مجرمون زاهاواري لفر كردوتي براستي أمان تاوان بارن فأسر بعباد ليلا إنكم متبعون واترق البحر رهوى إنهم جند مغرقون أوسابي وترى بندكان بشوبرا سن که فرعون فرعونو که ملکی دواتا اندکوان بە ئارامی و آوالا بزی بیلا بیگومان اوان سربازانی چی خنچین راو دبن تیدا کم ترکو من جنات لە چندهای ام بزی هیج لباخاتو کانیاو و ومقام کریم وکشتو کالو دیو ما و خوش وَنعمت كانو فيها فاكهين ونازل نعمتي زورك اوانتي ايداد جانو رايان د كذلك واورثناها قوما اخرين هر بم جورا ام خوشيمان د بگل چيتر وما بكت عليهم السماء والارض وما كانوا منظرين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 لفرعون بجمان فرعون خوبا زلزاني لسنور در صوبو ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين سوين بخوا براستين وي من هل بجار بس الخلطي و موعەجیزە و بەڵگەی زۆرمان پێدان کە بۆ ئەزموونی ئاشكرا بەست بێت ئنە هوولای لەیقولون ایلا هیە ئلا وما نحن بمونشەرین بەڕاستی ئا ئەوانە دەڵێن هەر یکم یەکەم جار دەمرین ئیتر زندوو ناکرەینەوە فأتوا بأبائنا إن كنتم صادقين. ديباو بابيران من زندب كانو بيانهن وبودنيا أجرئ والراسذكن. أهُمْ قَيُّنَ أَمْ قَوْمٌ تُبَعِّنُوا الَّذينَ مِنْ قَبِلِهِمْ أَهلكنَّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ آي ابانات ساكرن يا غلي تبعي قدشاه يمن واباني لپیش يانوبون همو يان مانلناوبرت تنك بيگمان گشتي انتا باربون وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين ودلست مان نكرد واسمان زوي ما خَلَقْنَاهُ مَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ حدتيان بدينهنا ومقر براستي بلنزور به نازان إن يوم الفصل ميعادهم أجمعين ديغمان روجيديا كردن وي حقو بطل هميانا يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَوْلًى عَن مَوْلًى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ روجاك هزدوست ناتواني كمترين سود بگينه بدوستي خوي ويار نادرين إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم مگر کس خوا رحم پيپكات براستي تنها خوا بد صلاتي مهربانه إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ طَعَامُ الْأَثِيمِ بِاقُمَانْ دِرَخْتِي جَخْنَمُوتِ خُرَاجِ تَاوَانْ بَارَةِ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ كَغَلِي الْحَمِيمِ وَكُو خَلْطَيْرُونِ زَيْتُونِ لَنَاوْسْكَ كَانْ دَا دَكُلِي هَرْ وَكُو كُلَانِ إلى يَكْزَارْ جَرَمْ او کافرە بیگرن و بە توندی رایچێشن تا دەیبەنە ناوە راستی دۆزەخ ثومە سوبو فەوق من عذاب الحمیم پاشان بیڕەژن بەسەر سەریدا هەندێ لە ئاگور و ئاوی زۆرگەرم دوق الكريم. ئنتە العزیز الکەریم پێی دەوترێت بیچێژە چونکە صلاتو ڕاستی تۆبە دەسەڵات و بەڕێزی گاڵتەی پێدەکرێ إن هذا ما كنتم به تمترون. بأجومان أمأوس زايا وإجومان تانديهبو. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون. برعستي باريس كان لشواني تبيوأ رامدان لناو باخات نزيك كان يودان. يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين لأوريش مناسكو أستور دا پاشن روبرو يكتري دا دنيشن كذلك وزوجناهم بحول النعين هروها تجاني تاو غورد كين هاو سريان يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لو بحش تدا هموجون مي ويقدا لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. لا بحش دا هرجز مردناتجن زجل مردني يكمزار وإخوان السزايد وزقباراستوني أظلم من ربك. ذلك هو الفوز العظيم أما بخش شلالان فروردگار تا آ او يسركوتني زور گورا فانما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون زبرستي ام قرانما لسرزمان تو آسا كردوا بو اوي بير بكناوا ترتقب انهم مرتقبون ايرتوت ساوروانبا به گمان آوانش تاوروانن.